اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميمين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أخواني في الله وأخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ومع المبحث الأخير ان شاء الله من مباحث الفلسفة وهو مبحث القيم أكسيولوجي طبعا هذه القيم التي بحث فيها الفلاسفة عبر الوصور أيها الإخوة البحث فيها لم يستجد في القرن العشرين إنما الذي استجد فقط هو المستلح أكسيولوجيا لأول مرة يستخدم في القرن في بداية القرن العشرين لأول مرة تكتب الدراسات تحت هذا العنوان في القرن العشرين لكن الموضوع نفسه أيها الإخوة المادة والموضوعات والمسائل القديمة قدم الفلسفة قدم الفلسفة طيب بداية لموضوع القيم أو علم القيم يتحدث الفلاسفة والدارسون عن نوعين من القيم عن نوعين من القيم قد يكون الشيء أخواني وأخواتي غاية في ذاته وليس وسيلة إلى غيره وليس وسيلة إلى غيره بمعنى أننا حين نذهب نقومه نقوم هذا الشيء فإنما ننظر إليه على أنه غاية على أنه غاية لا يصار إلى شيء بعدها لا يصار إلى شيء بعدها. فيقال حينئذ أيها الإخوة إن قيمته باطنية إن قيمته ذاتية إن قيمته جوهرية نفس الشيء أسامة متعددة لمسمى واحد وقد ننظر إلى الشيء تقويميا على أنه وسيلة تصطنع وتتخذ لبلوغ هدف وغاية وراءها وحين إذن يقال في تقويمه إن قيمته خارجية إن قيمته خارجية أو وسلية يعني. قيمة وسلية لأن طبعاً النسبة إلى فعيلة في الصرف العربي فعلي المفروض أن نقول مثلاً رجل مدني ونحن نقول هذا لأن نقول مديني مدني من المدين المنور ونقول قبلي لا نقول قبيلي لأنها قبيلة وهكذا نسبة إلى فعيلي فعلي وهذا يعني سرقون وسلي لأنه نسبة إلى وسيلة علمهم إذا نقيمة إيه؟ خارجية أو قيمة وسلية أو قيمة وسلية واضح أن هذه الأشياء والقيم الخارجية أو الوسلية أيها الأخوة ليست محل عناية البحث الفلسفي الفلاسفة لا يهتمون بهذه الأشياء آه. يهتم بها غير الفلاسفة مثلا إذا أردنا أن نقوم الزهرة مثلا أيها الأخوة جمال الزهرة آه. هل قيمة جمال الزهرة قيمة داخلية أم قيمة خارجية واضح أنها قيمة داخلية قيمة داخلية تقف عند ذاتها لكن العربة السيارة مثلا الأصل فيها أن تكون قيمتها وسرية أو قيمة أي ذاتية وسرية إنما تراد للأغراض التي من أجلها صنعت صحيح الإنسان طبعا بكونه كائنا فنانا وكائنا يثقف ويفتن في كل شيء حوله طبعا يفرق بين يفرق بين سيارة وسيارة ويدخل عليها من صنوف وألوان التحسينات والفنيات ما يجعل ايضا لها قيمة جمالية جماليه تراد لذاتها ولا تراد وسيلة وسيله حتى الطعام الذي ناكله نحن نريده وسيلة لشيء اخر وسيله لشيء اخر لكن مع ذلك نضفي عليه جوا وطبعا من الجمال من الجمال والعامه يعني تقول او يقولون العين تأكل قبل ايه قبل الفم فالإنسان حتى مثقف وكائن مفتن حتى في أكله حتى في أكله بخلاف أكرمكم الله وأكرمكم البهائم والوحش والحونات لا تهتم بهذا الشيء المهم أن تأكلوا خلاص أن تأكل وخلاص إذن القيم الذاتية أو القيم الجوهرية الباطنية هي التي يعتني بها البحث الفلسفي يعتني بها البحث الفلسفي مسألة أخرى أيضا كمقدمة أي لبحث القيم اختلفوا اليوم أخ أعطاني ورقة أخ فاضل أخ عبد الله يسأل عن هذا هذه القيم أيها الإخوة هل هي صفات عينية في الأشياء يعني كامنة فيها وقارة فيها بغض النظر عن عقل مدركها ومتلقيها يعني مستقلة عنها هل هي موجودة فيها كأشياء عينية كصفات عينية أم أنها من ابتداع العقل واختياره والتواضع عليها العقل البشري الاجتماعي أو المجموعية تواضعا هناك مذهبين في هذه المساله هناك مذهبان في هذه المساله وسوف ناتي على التفصيل بعد قليل ان شاء الله تبارك وتعالى مين الفلاسفه على فكره في العصر الحديث جمهره الفلاسفه عادوا الى القول بانها صفات عينية عينيه قول الصفات عينيه ليست مخترعه وليست من وضع العقل ولا مواضعات المجتمع ولا مواضعات المجتمع وهناك اتجاهات مثلا كالبراغماتيين اه العمليين فلاسفة العمليين مثل هؤلاء مثل الوضعانيين أو الوضعيين بشكل عام الوضعية بكل مذاهبها وأجنحتها قالت لا هذه ليست, إيه؟ ليست صفات عينية وإنما هي من اختراع العقل وصنع المجتمع من اختراع العقل وصنع المجتمع هكذا كانوا ينظرون إليها زعيم الوضعية المنطقية في بريطانيا تؤفي قبل فترة ليست بالبعيدة ألفرد آير صاحب كتاب اللغة والحقيقة كتاب الأشهر طبعا في الوضعية المنطقية في بريطانيا نعم. وطبعه أكثر من طبعه جدد فيه وحذف المهم يرى أن القيم أيها الأخوة بشكل عام هذه القيم طبعا الأخلاقية الآن والجمالية ليست القيم المنطقية رأيهم في القيم المعرفية نقشنا لدى كلامنا على الوضعية المنطقية في الأبستيميولوجيا لكن القيم الأخلاقية وما إليها والجمالية قال هذه ليست صفات عينية وليست من باب القضايا التي يمكن أن تكون صادقة أو كذبة عدنا أي شيء طريقتهم ليست من باب القضايا التي وإنما هي مجرد تعبير عن وجدانات ومشاعر وهذه لا تدخل في بحثنا هذه لا علاقة لنا بها او إذا أردنا أن نقول إنها أوامر إنها أوامر قال فهي أوامر مضللة فهي أوامر مضللة يعني في الحقيقة هي ليست قضايا يمكن أن تدخل في البحث المعرفي من جهة الوضعية المنطقية هذا موقفهم طبعا موقف فطير وموقف هي يتسم بغير قريب للسذاجة نأتي الآن إلى الحق أيها الأخوة والقيم التي يبحثها الفلاسف عموما ثلاثة كما قلنا نستطيع أن نقول إيش ثلاثة أو ثلاث لكن ثلاث قيم هي ثلاثة أو ثلاث الحق والخير والجمال الحق له علاقة بماذا؟ بالمنطق أحسنت والخير ايش الخير خير والشر يعني الاخلاق والجمال يعني. علم الجمال علم ايه الجمال. هذه القيم ثلاثه كبرى قيم ثلاثه كبرى الحق والخير والجمال بعض الناس قال لا لماذا لا نقترح الحريه لماذا لا نقترح العدل طبعا لا الفلاسفه يعني لم ي... يعني يقترحوا هذه الاشياء على هذا النحو ادق من هذا اه فلاسفه لاطون بعضهم اقترح التقديس الهوليوس قال قيمة القداسة الإنسان عنده هذه القيمة ينزع إلى أن يخلع القداس على أشياء كثيرة عصرنا هذا كما سمى ماكس فيبر مؤسس أو من كبار مؤسسي علم الاجتماع الألماني الحديث صاحب الطرحات المشهورة في أخلاق الرأسمالية المهم ماكس فيبر كان يرى أن عصرنا هذا هو عصر نزع القداسة هذا العصر فعلا للأسف في الغرب هم يعنون على هذا ويسرون في هذا الطريق ولذلك يسرون في طريق ماذا؟ في طريق الخواء والعدم والظلمات آه. لأنه جزء أصيل جدا في الإنسان أيها الإخوة هو أيه التقديس هو, هو جزء ديني، روح ديني، هذا روح ديني أصيل هم قال لا، المفروض ما في قداسة لأي شيء ولذلك شيء طبيعي عندهم أن يتعانوا عن بيائهم آه. حتى مع أربابهم، مع إيسى هذا الرب هذا آه. يعني على أنه كذا وكذا وأنه شاذ جنسياً وأنه. شيء فصيح في روايات وأفلام فإذا تكلموا عن رسول عليه السلام الكريم بكلمة أو كذا صورة طبعا غضبنا غضبة مضرية فهم لا يفهمون لماذا؟ لماذا هؤلاء الناس متقوقعون؟ لا نحن لسنا متقوقعين نحن بشر طبيعيون نحن البشر الطبيعي ينزع للتقديس يا أخي لابد أن يكون لهم مقدسات حقيقية أنتم تبدون نزل القدس عن كل شيء هذا ليس مسلك البشرين فهذه القيمة اقترحها نعم جماعة من الفلاسفة لكي تكون قيمة رابعة بعض مقترح قيمه قريبة منها وهاتان هما اشهر القيم التي اقترحت عدا القيم الثلاثه المتفق عليها قيمة ماذا العباده الورشيب يعني اه ورشيبنس قال العبادة اه لا مش ضروري لان قيمه التقديس طبعا قريبة جدا قيمة العبادة العباده العباده مرتبطه لا عباده لغير مقدس لا عباده لغير مقدس شكرا ما عاده موضوع طبعا ما عاده موضوع مصطلح المقدس في فيه أكثر الناس قبل يمكن أسبوع من مجيء هنا، جاءني أخذ بعض صلات الجمعة، وقال لي فيه مشكلة كبيرة يا شيخ، قلت له ويش المشكلة؟ قال لي ماء زمزم، قلت له ما له؟ قال لي فيه الحين اختبارات وأشياء في بريطانيا وأنه قلت له ولما؟ ما المشكلة يعني؟ إذا وجده فيه بعض الميكروبات في زرنيخ وكذا، عاتي، ممكن أن يعالج وأن ينقع، قال لي كيف يا أخي؟ هذا مقدس، قلت له مقدس هو تستنجي به؟ <تصفيق> طبعا زمزم يمكن أن تقتصل به وأن تستنجي به وأن تق أكتشف أنه غبي يعني، <تصفيق> أنه عبيض. قلت له، أي مقدس منك؟ قالوا، كل يقول مقدس، قلت له، نحن نقول ما لا نفهم، للأسف الشديد، آه. مقدس هو تستنجي به، آه. تغسل به فطلاتك لمؤاخذ يعني؟ قال لي، والله صحيح يا أخي، قلت له، قلت له، قلت المقدس الحقيقي، إذا ترد المقدس يعني، الله تبارك وتعالى وما تعلق به، محمد صلى الله عليه وسلم ليس مقدس، قل له، كيف، قلت له، مقدس مقدس مقدس؟ في عندك دليل ان النبي اسمه قدوس او مقدس ولا ربنه القدوس قال لي الله القدوس قلت الله قدوس وكلامه مقدس كلامه انه منه ها ومنه خرج سبحانه وتعالى النبي بشر صلى الله عليه وسلم معصوم قلت له مش مقدس ومعصوم بالمعنى القراني للعصمه يعني القران لا يقول حتى الانبياء لا يخطئون القرآن يؤكد خطا الانبياء ما الان القرآن يخطاف عنهم اخطوا ولا صحيح حتى رسوله عفا الله, الله عنه وَعَبَسَ وَتَوَلَّى إذًا كذلك، هيات كثيرة لكن إيه هذا؟ يخطئ في أمور صغائر متأولاً يريد الخير هذا هو لا يتعمد الوقوع النبي في صغيرة واحدة هذا معنى العصم، هذا الصحيح وهذا رأي معظم أهل سنة الجماعة، خلافاً للشياء شعك ركلاً، النبي معصوم قبل البعثة وبعد البعثة من الكبائر ومن الصغائر على جهة السهو والعمد والخطأ والتأول ليس صحيح؟ القرآن يقول أخطأ، لكن أخطأ متأولين رامى نفعا فضر من غير قصد وما البر ما يكون عقوقا وما البر ما يكون ايه ممكن هذه هاي العصمه في عصمه للانبياء ما في قداسة قداسه يعني قداسه انه منزه يعني لا يموت تصور لا يمرض لا يضعف لا يخمره يأس لا يتخونه ملل لا لا لا مقدس يعني كامل اله بيرفكت قلت له الله هو المقدس بدك مقدس وتقولي ماء زمزم مقدس مش مقدس لا, لا, لا في شيء اسمه مكرم ايه فيه فيه معنى من معاني الخيرة أما مقدأ المقدس هو الله القدوس هو الله القدوس هو الله ماء زمزم نشربه ويخرج أكرمه الله بولاً وكذاً ما ما. لكن ماء مبارك صحيح؟ الله سمى ماء السماء ماء طهورة وماء زمزم ماء فيه بركة ولو لم يكن من بركته إلا أنه يسقي الناس من فترة متمادية دون أن ينضب بفضل الله عز وجل أو يذهب ها لكان هذا آية من آية الله هذه فيعالج من عاجب في غير من أعمل أي مشاكل يعني ولا يهز هذا في اعتقادنا ولا في يخيننا أبداً بإيش بباركة هذا الماء مش بقدسية هذا الماء لو ثابت في نص معين أنه زمزم مقدس وأنه ماء من ماء الجنة مثلا ولا يعتوره كذا وكذا وكذا وثابتوا أنه في زرنيخ وفي مشاكل يقولوا آه معناها في خطأ في النص ولا ما الصحيح لازم يكون دقيقين لازم يكون دقيقين على كل حال الذين يتكلموا عن العبادة على أنها قيمة رابعة نقول العبادة لا تكون إيش إلا مقدس الله هو الذي عباد عندهم الآلهة تعبد وهي مقدسة طبعا آه. آه. فالعبادة والتقديس شيء واحد في نهايته المطاف نحن لا نريد أن نتخذهم أي قيمة زايدة لماذا طيب؟ لأنهما يدخلان أو تدخلان في ماذا؟ في الخير طبعا وأي خير أعظم من ما مثلا من العبادة ومن الدين فداخل معناها فلا يجوز أن نقول هذه قيمة جديدة هذه قيمة إيه؟ وهكذا يمكن أيضاً عزو سائر القيم إلى قيمة من هذه القيم الثلاثة فهذه القيم الثلاثة الكبرى فنبدأ أي بالأولى؟ وهي أي الحق الحق يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم وفتح عليكم جميعاً يُعنى به الصدق المقصود به الصدق، لكن أي صدق؟ الصدق بالمعنى المنطقي الصدق بالمعنى المنطقي لما نقوله الحق في إيش يبحث هذا ما يبحث يعني؟ هذا قيمة الحق اه يبحث في الصدق بالمعنى المحدد في علم المنطق في المنطق السوري في المنطقي السوري اه هي يتحدثون عن القضايا تحدثوا عن قضية صادقه وقضيه ايه كاذبه في العرف المنطقي تعادل وتكافئ الايه الجمله لدينا ايش الجمله ايش الخبريه مش الجمله الانشائيه انتبه الا أن تصير الانشائيه في تعويل خبرية، كما يقول علماء البيان لكن تعادل وتكافئ الجملة الخبرية يعني التي تحتمل الصدقة والكذب بذاتها مش لمعنى خارج عن ذاتها كما يقول أيضاً هي البيانيون فهذا الخبر هو القضية هذا الخبر هو أيه؟ القضية رأينا في يعني درس نظرية المعرفة أن من الفلاسفة من جعل مقياس ومعياب سموه الستاندرد يعني. طبعا سوف تجدون في بعض الترجمات العربية المعاصرة المشتوى على المستوى مستوى الحق مستوى الجمال وانت تفهم شو مش مش الليفل مش النيفو لا المستوى يعني ستاندرد هاي الترجمه مشكله الترجمه الى العربيه الحين خلص ما عدنا نستخدم ايش مستوى بنستخدم ماذا معيار أو مقياس العلامه مثلا الفلاسفه توفيق الطويل في كتبه وهي كتب مهمه ورائعه يستخدم مستوى يقول مستوى مستوى الحق مستوى كده ومستوى فممكن يخربط المستوى يعني ستاندرد المعيار احسن المعيار او المقياس طيب بعض الفلاسفه اتخذ الحسة ايها الاخوه معيارا ومقياسا ايه للحق لتمييز الحق من الباطل يعني فمعيار الحق والحقيه هو ماذا الحسه راينا هؤلاء الحسيين اصحاب اصاله الحس او اصاله التجربة او اصاله التجربة مثل جون لوك وبيركلي وهيوم وشوي نسبيا كانت مش 100% كانت هيك وهيك ففهمنا هذا الحمد لله ومنهم من اتخذ ماذا العقل معيارا قال لا المعيار في التفريق مش التجربة ومش الحسن العقل وهم الفلسفة ماذا؟ العقلانيون الفلسفة العقلية ومنهم من اضطرح واستسلم وأسلم نفسه ومقادته للشك وقال أنا أعلق الحكم ولا أدري وكل شيء قابل للوجهين وكل قضية قابل نفي والإثبات بقوة متعادلة ومن هؤلاء الشكاك واللاقدرين من قال ايه من قال بعدم امكان المعرفة من اصله فقضيه الحق هذه ايه والباطن غير مطروحه عندي المساله كلها هي مجرده على الكلام فارغ كل هذه معايير كل هذه هي معايير واتجاهات في هذه المساله ناتي الآن الى كلمه سريعه عن طبيعه الحق طبعا الرياضيون أصحاب ايه الرياضات ماثكس الرياضيون واصحاب المنطق السوري الفورمال لوجيك اصحاب المنطق اصول يذهبون إلى أن الحق بطبيعته اخواني واخواتي عام كلي يعني شامل وقطعي وضروري وطبعا هذا مفهوم طبيعه ايه المسائل المنطقيه والمسائل الرياضية هي التي خولت لهم اطلاق مثل هذه الدعوه مثل هذه الدعوه نعرف هي تحصيليه في هذه المطاف هي ايه تحصيلية. يعني معظم قضايا المنطقة السطورية أو كلها بالأحرى هي كذلك هي, إيه هي كذلك إذا استخدمت فيها إيه القواعد بدقة طبعاً لا تأتي, إيه بجديد, لا تأتي بجديد وكذلك قضايا, إيه الرياضة قضايا الرياضة ولذلك آمنوا وأقروا ها أن الحق أيها الإخوة صفة عينية في الشيء الحق صفة عينية لا يخلعها العقل على الأشياء أبداً انما هي تعامل معها فقط لكن هي موجودة وسواء أدركها العقل أم لم يدركها فهي إيه؟ لا تبرح تبقى موجودة تتصف بها إيه الأشياء إلى أن يوجد العقل الذي يدركها ويتعاطى معها بالإزاء هناك البراجماتيون وهناك أيضا الوضعيون المناطق والوضعيون بشكل عام مثل السفستئيين القدامى كل هؤلاء الأفرقاء أو الفرقاء الثلاثة قالوا أبداً هذا غير صحيح الحق لا يتصب بهذه الصفات ولا يتسم بهذه السمات والشيات وإنما هو شيء متحرك ونسبي وغير ثابت وليس مطلقاً وليس متسماً في صفة الضرورة ما يوجد طبعا طبعاً نحن أيضاً مررنا في الأبستمولوجيا على أراء هؤلاء صحيح أن الصفصائيين القدماء أيها الإخوة والأخوات جعلوا الفرد معيار الحقيقة كما قلنا في الصفصة إيش؟ العندية آه. مش العناديه جورجياس لا بروتاغوراس في الصفصه العندية قال لك الفرد آه. قد يصح الشيء آه. عندي وقد يكون عندك غير صحيح لا باس ما في مشكله وعند الثلاثه على نحو ثالث قال ما في مشكلة ابدا لا البرجماتيه طبعا يسيء فهمهم بعض الناس فالدعيه فيها مثل هذه الدعوه هم لا يقولون بهذا هم اكثر دقة اه هم اكثر دقه قالوا المعيار ليس الفرد إنما المعيار الإنسان الإنسان آه. لكن الإنسان بالمعنى إيش عاد يعني الإنسان هي البشر كلهم قالوا لا الإنسان في نطاق معين دخلنا في مشكلة عويسة جدا جدا وسنعود إليها اليوم لما نطرح عليكم إن شاء الله مثالا من القضايا الأخلاقية التي اشتجر حولها خلاف كبير ولازال مشتجرا وهي قضية نسبية الاخلاق وإطلاقية المبادئ الخلقية سوف نعالج هذه المسألة ان شاء الله علاج خاصة نسل فيها قليلاً آه لأنه طلب مني عدة مرات سألت فيها في هذا الدورة فقلت إن شاء أن نرجوها إيش؟ إلى مكانها آه إلى مبحث الأكسيولوجي فالبراجماتيون قالوا إيه؟ قالوا الإنسان وليس أي الفرد طيب الإنسان في حدود ماذا؟ وإنه رسم آه فطبعاً الواضح من كتاباتهم ومن تنظيرات الفلسفية الإنسان في حدود أمته أو شعبه يعني مثل أمة الأمريكية أقول لك. آه آه شعب الأمريكي خلاص آه يضار هؤلاء مش شر يضار كل البشرية. مش مش شر يضار وهذا له علاقه ايه الأمور. الامور بنسبيه الأمور. سواء نسبيه الحق او نسبيه ماذا الخير نسبيه الحق او نسبيه الخير فطبعا واضح ان الفلسفه البرجماتيه كالوضعيه تقول بنسبيه الحق وبنسبيه ماذا وبنسبيه الخير وطبعا ضروري عشان تكون متسقه مع نفسها ان تقول بنسبيه ماذا الجمال كمان فكل هذا القيم نسبيه كل هذا القيم نسبية ليست كلية, عامة. ليست كلية عامة نعم طبعا يجدون عزاء في مقولات لبعض الفلاسفة لبعض الأدباء لبعض المفكرين في بعض النظريات كنظرية النسبية لألبيرت أنشتاين هذه التمد عليها بعض البراجماتيين وكل الوضعيين احتفوا بها واحتفلوا بها احتفالا إيه؟ عظيما لك أيه العلم حتى العلم يصير بنفس هذه الطريقة هذه طبيعة الأشياء وطبيعة الإنسان وطبيعة الأحداث الكونية نسبية أينشتاين تؤكد كل شيء نسبي الزمان المكان الكتلة الأشياء كلها الأطوال كل شيء نسبي رهن بأشياء أخرى يعني أطوال الأشياء رهن بماذا؟ بالحركة الزمان رهن بالحركة الكتلة رهن بالحركة وطبعا هذا أثبته أينشتاين بمعادلات فقال لك هذا أي عزاء فليز بسكال صاحب الخواطر الفيلسوف المسيحي والرجل الخارق التفكير مات عن تسع وثلاثين سنة بالسلة عجيب له عبارة يقول إن ثلاث درجات بحد ذاتها كافية أن تجعل او تقلب الشيء من خير إلى شر قصده إيه درجات إيه العرض الكرة الأرضية قال قال فالأشياء التي قد تكونوا حقا شمال جبال برانس تصبح وطئض باطلا جنوبها قال ثلاث درجات فقط فشوف البشر قال مختلفين هنا حق هنا باطل نفس الشيء فطبعا الوضعيون البراجماتيون يتعزون بأمثال هذه الاختباسات وهذه المنقلات يقول لك هذا ناس كبار يقولون بهذا ونحن منهم طبعا هذا الكلام ضعيف نأتي الآن لموضوع معايير او مقييس الحق لدى كل المدارس الفلسفية المختلفة يمكن قلت لكم في أول حلقة من هذه الدور المباركة أن هناك أي ستة معايير صحيح؟ وقلت لكم سأذكرها في آخر حلقة هي هذه جاء دوره الآن هناك ستة معايير للحق عبر التاريخ البشر أول معيار وهو أشهر وأذيع وأكثر هذه المعيار شيوعاً معيار التطابق كورسبوندنس معيار التطابق تطابق ما معيش وانطباق ما على أي تطابق الحكم لما تطلق حكم تقول كذا هو كذا مع إيه؟ مع الواقع الخارجي مع الواقع الخارجي يعني لما تقول الحديد يتمدد بالحرارة ينكمش بالبرودة هذا حكم نأتي في الواقع نجرب لقيه فعلاً تطابق ممتاز؟ خلاص المريخ ليس فيه حياة يبعث له بعثة استكشافية وتصور, وتصور وفعلاً لا يوجد شيء في حياة تطابق كويس هذا؟ طبعا أول من, يعني من أعطى هذا المعيار مثابته أيها الإخوة دعمه بالأدلة أرسطو أرسطو تكلم كثير عن إيه؟ عن معيار التطابق لكن لاحظوا أن معيار التطابق أكثر ما يفعل حين يفعل يفعل في ماذا؟ كيف في المسائل العملية في المسائل ماخوذه بطريق الاستقراء بطريق الاستقراء في عندنا برهان اخر او عفوا معيار اخر او مقياس اخر مش التطابق اسمه الاتساق صحيح الاتساق عدم التناقض عدم التناقض اه oh. oh. معيار عدم التناقض معيار عدم او التناسق او التساوق أو الاتساق يعتمد على ماذا معيار الاتساق يعتمد على قانون عدم اجتماع النقيضين عدم اجتماع النقيضين بمعنى أن الحكم الذي يطلق ينبغي الا يتناقض ينبغي الا يقع في التناقض هذا يفعل اكثر ما يفعل في الاحكام ماخوذه بالاستنباط ايوا الاخوه مش بالاستقراء تبع التطابق يعمل أكثر ما يعمل فيه في, في المحاكم ماخوذه بالاستقراء هذا يعمل أكثر ما يعمل ولذلك لو واحد سأل وأرسط يقول بهذا طبعا أرسط أكبر القائلين بهذا إذن هو يقول بهذا ويقول بهذا آه. لا يقول بمعيارين متنقضين بالعكس هو معياران متكاملان معياران متكاملان معياران متكاملان طبعا هذا هو المعيار الثاني هل هناك من يرفض هذه المعيير أو يرفض ضعضها نعم معيار الاتساق مثلا آه؟ لا يهتم به البراجماتيون لا أنا ممكن يكون عندك إيه؟ احكام متسقة من جهة منطقية، من جهة سورية، وأنا أعتبرها باطلة لماذا باطلة؟ قال لأنه ملهاش فائدة عملية في حياة الناس <تصفيق> مدام ملهاش فائدة عملية في حياة الناس، سأعتبرها باطلة بعد قليل، سأناقش البرجماتين عندما أذكر إيش معيارهم طبعاً في الكاش فاليو في القيمة المنصرفة، وستشوفوا كم هم متهافتون متهافتون جدا جداً وبمثل هذا الفكر برجماتي، لا يمكن يقوم حتى علم ومعرفة حقيقية، سداجاً لذلك برنامج دراس الكان صائب حين وصف البرجماتيه بانها مذهب نذل وخسيس <تصفيق> وصفها هيك قال مذهب نذل وخسيس آه. يعني مذهب لا يليق بكرامه الانسان شايف عنده افاق احلى من هيك اه انت كل شي عندك الكاش فاليو بده قيمه مسترفه الان وها اه كانه الانسان يعني كائن محصور فقط فعلا في ضمن المنفعه واللذه وفي الحواس اكثر من هيك ما له اي ابعاد ممكن هذه نذاله وخصة وراس الملحد هذا آه. بس بان بشي ابعد من هيك <تصفيق> وهي اشياء ابعد من هيك كوهيرنس او الترابط في عندنا معيار الترابط كوهيرنس ايش هو هذا يوم به المثاليون بالذات السوريون اه انه بيقول لك اه انت تفكر لازم دائما تكون وفيا لمبدا يفسر لك كل شيء فحين تطلق حكما لابد أن يكون هذا الحكم أيضا ماذا مترابطا مع سائر الاحكام الترابطاً مع سائر الأحكام مش مع نفسه متصل ومش مع الواقع الموضوعي لا لا, لا. مع سائر الأحكام ضمن المنظومة ضمن ايه؟ المنظومة طبعاً هذه الفلسفة المثالية بالذات لأنها فلسفة تساقية وفلسفة بنائية تشترط ماذا؟ الكوهورنس او الترابط معيارا لصدق الأحكام في عنا ايه؟ معيار الوضوح اللي تكلم عنه ايه؟ ديكارت اه أوبفيسنس ديكارت عنده رسالة يسمها نسى بسهل. صغيرة الرسانه كيف نجعل افكارنا واضحه حتى في مقال في المنهج ابتدى بهذا الشيء يعني. في البدايات لما حط قواعد قال لك هيك اياك ان تبدا باي شيء لا يكون ايه واضحا بذاته لا يثير الشك الواضح بذاته لا يثير الشك الواضح بذاته لا يثير الشك جون لوك مشى في ركب ديكارت معنه كان تجريب ضد ديكارت وقال بمعيار الوضوح قال صحيح ينبغي أن ننطلق احنا من أشياء تكون واضحه وبعدين نبني عليها إذا اذا شيء مش واضح بذاته الواضح بذاته بسموه ايش يعني يعني مبين لحاله من حاله مبين لحاله من حاله سيلف فهذا هو الواضح بذاته وطبعا هذا معيار في نظرنا يعني لا يشتغل دائما ومرات يبدو عوار من السهوله جدا انه ايه يبدو عوار هذا المعيار زي كيف مثلا الان لو عن الجاذبيه الاجسام تتجاذب يجد بعضها بعضا واضح هل واضح هذا او صادق ولا مش صادق طبعا صادق ها واضح هل مش واضح اللي عندكم واضح قبل نيوتن ما كانش واضح <تصفيق> لو كان واضح لتوصل اليه اي عالم قبل نيوتن ولا مش صحيح اي كان واضح هو صادق ما في كلام الان صار عندنا صادق لكن صدق هذا الحكم يا اخواني ليس ماخوذا من ايه من موضوعه لو كان فعلا واضحا مع انه صادق اه لكتشف قبلا يتن... لكتشفه الانسان البدائي الاول والله صحيح وطول حياته البدائي بشوف الأشياء تسقط من السماء صح ولا البدائي كان يلاحظ انه الحين يصاعد في جبل الحين يصاعد يعني يمشي ايش صعودا حين يصاعد في جبل اه يبهر نفسه اه تتلاحق انفاسه ويتعب كان يلاحظ الشغله هذه بس ما يملك لا يملك تعليلا او تفسيرا الله، الحين يموت طير في السماء كان يقع على الأرض، صحيح اه كان يلاحظ أيضاً إيه؟ هذه المسألة يلاحظ هذه المسألة لكن لم يربط بينهما لم يربط بين هذه وبين هذه وبين هذه إلى أن جاء نيوتل فقال أوف ما أغبانا والله مضبوط صح ونفس السبب نحن بنتحب لأن الأرض تجذبنا وكلما نبعد يصبح هذا هو السبب معنا والطير يقع على أن الأرض تجذبه إلا أن كان حياً ويعمل على مقاومة الجاذبية بالطيران والرفرفة مضبوط لا كان واضح لأنه صادق صح فلو كان الصدخ معياره أو الوضو في ناس طبعا للأسف مشكة الفلاسفة هي مشكة البشر على فكرة مشكة أي فيروس هو مشكة أي بشر عادي المغالاة يريد أن يرد كل شيء إلى شيء واحد يعني بدهم العيار واحد يفسر به كل شيء لا يصلح ممكن تفسر به جملة أشياء لكن سيفشل إيه في تفسير جملة أخرى من الأشياء هذه مشكة البشر أنهم يغالون رمض صحيح وهذه اليوم مشكة السلفيين مع الصفيين مع الأشاعر مع يغالي كل يغالي اه بده السنه بده دين بين التصوف مش مستحيل آه. لأن لانه التصوف والنزعه الروحيه نزعه اصيله في البشر وتزداد اثرته في بعض الناس هو صحيح؟ انت بتعمل ضدهم قاعد مش حتنجح اه الصوف نفس الشيء بده الناس كلهم يصيروا على درجه من النسك والزهاد والروحاني لا الحياة مش زي هيك برضه اه فهي مشكله المغالاه لكن لو أخذنا ايه المساله بنوع من التكامل بنوع من التازر وتعاضد الاشياء والله خلاص تصبح المساله طيبه ونتكامل مع بعضنا الفلاسفه نفس الشيء يجب عليكم عيار الوضوح آه. أي شيء مش واضح. بذاته لا يمكن أن يكون صادقاً غالط في أشياء صادقة ولكنها ليست واضحة وهذا مثال بسيط وفي أشياء العكس تماماً سنرى الآن كرية الأرض أو حركة الأرض أن الأرض تتحرك بالنسبة لكم اليوم هذه مسألة صادقة أو غير صادقة 100% صادقة مسألة صادقة بالنسبة للناس قبل 100 السنين مسألة مشتحيل غير دخل في الحسبان الأرض ثابتة أه؟ العالم كله يمشي السماء يمشي بأبراجها والأرض ثابتة الأرض مركز الكون مين اللي أجل هز هذه النظرية البطلمية بطليموس طبعا هو صاحب نظرية سكون إيه؟ الأرض استارخوس كان يقول أن الأرض كان يقول لا الأرض تتحرك ما فيش حدا يصدقوا استارخوس قال هذا هبل وظلوا ما على بطليموس هذا القان السادس عشر حين جاء نيكولاس كوبر نيكوس كوبر نيكوس قال لا يا جمع ما الصحيح والأرض ليس مركز الكون وبعدين جاء الألماني يوهانس كيبلر وأثبت الكلام هذا وقال صح وقال. وبعدين صارت الثورة كبيرة وقال ليه وقال ليه طبعا وصارت القصة المشهورة هذه فالناس عبر العصور السابقة كانت عندهم مسألة أن الأرض ساكلة مسألة واضحة بذاتها صح واضحة لأنه بصراحة تشوف أن كل شيء ثابت أنا عمي الله يرحمه أخو أبوي آه. زمان أخوي على درس فقال له يا عم اليوم درستنا شيء مهم جدا في المدرسة قال له إيش؟ قال له درسنا كيف الأرض؟ إنها كرة وبتتحرك قال له يا ابن أخوي كلام فارغ هذا عمي هؤلاء خربوا لكم خاوكم قالوا ليش؟ قال له أنا والله يصار لي إيه؟ ساكن في الدار هذه أكثر من عشر سنين ولا مرة جئت لقيت باب الدار في النهاية الثانجل <تصفيق> هذا كلام هذا يا ابن أخوي ما تصدقوا <تصفيق> فطبعا بالنسبة لكومين سينس أو الحس العادي الحس المشترك تبع البشر الأرض ثابتة بصراحة لا يمكن أن تتحرك فالواضح بذاته إذا كان فيه واضح بذاته أنه الأرض إيه ثابتة، صادق ولا كاذب هذا؟ كاذب، هي واضح، لكن كاذب، مزبوطة أو لا؟ المسائل ليس بهذه السداجة، تقول لي الواضح بذاته، هذا معيار الصدق، ليس صحيح قد يكون صادقاً وغير واضح بذاته، كالجاذبية وقد يكون واضحاً بذاته وغير صادق، مثل إيش؟ حركة الأرض، وأحكام أخرى كثير زيك، ولا ليس صحيح؟ أكثر أحكام، عندما تجلبنا ألاف الأمثل على ذلك، ألاف الأمثل على إيه؟ ذلك في عندنا المعيار الخامس قبل الاخير هو معيار النفع في الحياه العملية للجماعه للانسان كما قلنا مش للفرد عشان ما نصير سوفسطائيين وهذا مذهب مين تشارلز ساندرا بيرس جون ديوي وليام جيمس سانتايانا وكل براجماتيين وكل الفلاسفه البراجماتيين الكبار ويليام جيمس عنده كتاب اسمه ويل تو بيليف ويل تو بيليف اراده الاعتقاد اراده مقابل ايه مصطلح باسكال اراده الالحاد اه كانوا بنوع عليهش على ايش هذه بس كان تحدث عن اراده الالحاد في الخواطر وليام جيمس الف كتاب اسمه اراده الاعتقاد إرادة الإيمان ويل تو بليف اه ترجمه محمود حب الله مترجمه للكتاب ترجم قبل حوالي يمكن 40 سنة اه كتيب مش كبير وممكن يقرا بسرعه يعني اسمه اراده الاعتقاد مبني هذا الكتاب الفلسفي البراجماتي على انه الدين بتحدث عن الدين طبعا بتحدث عن فكره المادي على الفكره اي في فصل عن فكره المهد عند المسلمين الشيعة اه ويليام جيمس يعني درس عن الرجل سمع بالفكرة اه فبيقول ايش آه. الدين آه. لو تسالوا حق او باطل بقولك حق ليش حق بنفع الناس مادام نافع الناس ها ابو الاخلاق ابو التعاون ابو التراحم والتسامح الناس عزاء واحد ابنه مات، واحد ابنه ماذا زوجته لا يعرف ماذا، طلقته، انتكب، يعطيه عزاء، الدين عزاء، الدين عزاء وأمل، حقيقة كل دين هو عزاء وأمل، هو أضيق العيش لولا فسحته الأملي، فقال بما أنه الدين زيك فأهلا وسهلا هو عنا حقيقة، حقيقة بالمعنى براج ماتي، اه اه حقيقة تقول طب أنت أول عم جمس يعني، اه ما بتناجي الكلام هذا، انت بتآمن أن هذا الدين فعلا من عند الله حقيقة وهذا الشرع، قال لك أنا بقامش أصلاً بالطريقة هذه في التفكير، <تصفيق> هي المشكلة. أنا ما عنديش هذه المعايير في تعيير الحقائق. أنا المعيار إلى الدرجة هذه هم ناس مسطحون، فعلاً، لك تتخيل؟ يعني مش أنه هو إليم جيمس بقول أنا بعرف مثلاً أنه, إنه عيسى كلام فارغ، وأسطورة. طبعاً في السياق اللهوتن المسيحي في نظريات من 270 سنة إلى الآن، وقوية جدا جدا أنه المسيح كله على بعضه أسطورة، ولا كان لن خلقه، ولا, ولا في منه، توليفة فارغة هيك. ايم لودفيج عنده كتاب في مجلدين اسمه ابن الإنسان ايم لودفيج هذا اكبر كاتب ترجمات اه في القرن ال خطير كتب كتاب عن ايه عن قيصر. كتب كتاب عن النيل كتب كتاب عن المسيح اعظم مؤكد كتب عن نابليون المهم فكتب كتاب في مجلدين عن المسيح اه حين تقراه وتهتز أتى بأكثر من ثلاثين دليل هذه قراءة مش أدلة يعني قاطعة وبعضها كالأدلة إنه المسيح شخصية أسطورية لم تولد لم تخلق اصلا توليفا وكل شيء في المسيح موجود في أساطير معاصر أو سابق عليه فالمهم فوليام جيمس هذا كله بأثرش فيه وكلام مهميش المسيح وجد لم يوجد انا لا يهمني عشان أعرف إنه وجد أو لم يوجد بالدرجة على مقياسكو أنتو مقياس التطابق أنا بأمنش فيها انا عندي مقياس واحد فكرة المسيح هذه، وفكرة شرع المسيح، ودية المسيح، والقوسبل و... تبع المسيح، إنجيله إذا تفيد الناس في حياتهم، تخلي الحياة أكثر روقياً، أكثر جمالاً، أكثر راحة، أكثر سكينة فالدين يكون حق، بالنعنى هذا حقوا انا مش أنا الدين في حال ذاته قال لي أنا لا أفكر بطريقة بحال هذه، لا يمنيش أنا أنا رف... أعيش حياتي بطريقة أخرى، يا ساتر، هناك ناس عايشين هكذا، هم هكذا شو خطير هول الامريكان على فكره الامريكان بشكل عام براغماتيين هي البراغماتيه وهذا الشيء سائد جدا جدا جدا يا اخي في أشياء الانسان بحب يعرفها مش عشان بس ايه يعيش واكل ويشرب وينبسط لا بدي اعرف الحقيقه ورمص صحيح اه بدي اعرف الحقيقة لمعرفه الحقيقه يا اخي بقد النظر مع انه قد مي... العلم على فكره العلم العلم كله لا يمكن ان يقوم على هذه الطريقه يعني الآن مثلا بحث العلماء او تفكير العلماء او بلاش نقول البحث الجمله القائل في المريخ حياً، ليس في المريخ حياً نحن لا، الحمد لله، لا سكان المريخ أه؟ ولا على المريخ في سكان يخزونه كوكب بعيد أحمر، كوكب الحرب، إله الحرب وليس لدينا علاقبية نسأل وليام جيمس والبرج متينة، أصحاب معيار إيش؟ القيمة المنصرية في هذه فهمتوا ماذا يسمى؟ كاش فاليو قال يريد دلحيني ليس على بياض، الآن أقدر الصرفان مؤاكل بها أي حقيقة تعطيني إياها الآن يعني لا يقبلون النسيئة، بدهم إيش؟ النقد، بلغة إيش؟ المسلمين. بدهم كل شيء نقد. تقولوا بس، هل هناك الآخرة؟ يقول لك الآخرة، إذا ممكن تنقضني، آه؟ أشياء الآن يؤمن بها. أما الأشياء التي في الآخرة، أنا ما أقام بشأن هذا هو مشتائل نفسي. يعني إيمانك بالآخرة، يجعلك في الأرض أكثر عدالة مع الناس. أكثر وفاياً، أكثر صدقاً، قال لك كويس، الآخرة حق معناها. لأنه كاش فاليو، نقدر نقض أشي إلنا هنا بالطريقة هذي أما الشيء أم الذي ينبني على أي شيء لك هذا لا ينصفه لأنه لا صادق ولا كذلك هذا كلام فرق خلاص لا يبحثش فيه طيب العبارة هذي المريخ عليه حياة المريخ عليه حياة او ليس عليه حياة بصراحة إلها أي تأثير على حياتنا العملية أبداً أبداً لا يوجد أي تأثير وحتى لا يمكن أيام وليام جيمس متتوفي في 1110 وليام جيمس مات بعد 17 سنوات أيام وليام جيمس لم يمكن أن يتثبت منها عمليا فنياً مستحيل صحيح؟ لكن يا جماعة سواء هو أراد أو لم يرد هذه العبارة في حد ذاتها أليست قضية خبرية؟ أليست قابلة بحد ذاتها للتحقق منها؟ قابلة ولا صحيح؟ قابلة إذا لم يمكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة بغض النظر عما يترتب عليها من نفع يعني لو فرضنا أننا اكتشفنا أنه فعلا في المريخ في حياة وطلع في حياة إذن هذه الكلمة صادقة أولا متصدق؟ صدقة هي صادقة مع أنه لا يوجد علاقة نفعية بحياتنا صح أو لا؟ هذا من أخوى ما رد بها البرجماتيين فلاسف ردوا بالكلامها، ليس ردي وهذا كلام قوي جدا جدا يعني أثبتوا له ما؟ دعوه يمسك هكذا، مسك اليد أنه فيه جمل وسنثبت صدقها وتكون صادقة، لكن صادقه وفق أي معيار؟ معيار معيار التطابق صحيح كورسبوندنس معيار التطابق فعلا معناه معيار التطابق يحتاج ليه احيانا رغم ان ويثبت يا اخيا بغض النظر عنا صدق القضايا او كذب القضايا اما تجعل انه الصدق والكذب دائما رهن بالنفع العملي لحياه المجموع كاش فاليو مش معقول تقزيم الانسان راس قال خسه ونذاله قال هذا مذهب خسيس ونذل اه صراحه عنده الحق. آخر شيء معيار سادس طبعا هي ونخشناها قبل هي كنتوا عارفينه. اللي هو التحقق من مضمون العبارات بالرجوع إلى الخبرة الحسية آه؟ إلى الواقع المحسوس verification مبدأ التحقق اللي قالت به الوضعية المنطقية. قالت به الوضعية المنطقية. وشوفنا طبعا كيف هي حججناهم بفضل الله تبارك وتعالى اللي ذكرته اليوم ألفرد آير هذا. ألفرد آير زعيم الوضعية فيها. هو نفسه اللي سجل التراجع وقال اه احنا صح اه لن نركب رؤوسنا ولن نظل مصرين على اشتراط الامكان الفعلي للتحقق كمان بنكتفي بالامكان المنطقي الامكان النظري وتورطوا زي ما شفنا تورطوا تورط كبيره بالطريقه هذه طبعا لانه برضه ايه طريقه ايه ضعيفه, طريقة ضعيفة جدا جون ديوي على ذكر جيمس وهذا كمان ايه الكبرى في البراجماتيه كان يقول العقل ليس اداه معرفة يعني اورجان اوف نوليدج قال لا مش صحيح هو مش ايه اورجان اوف نوليدج ليش طيب هو قال هو اه عضو, عضو ترقية الحياة الحياه بروموتينج لايف عشان يركي الحياه بس اه او مش عشان يعرف ما يهمناش نعرف احنا اهم شيء الحياه تصبح احسن وافضل وايسر واجمل هذا العقل المخلوق لهيك مش مخلوق من اصل يعني او يعني ايه اوم بل الله جون ديوي ملحد هو للاسف مو مؤمن طريقته جون ديوي ملحد ملحد ايثيست كامل يعني اه عنيد قال العقل لم يوجد ولم يتطور من أجل ان يعرف ابدا لكن من اجل ماذا اه إنه يعمل ويساعد على ايه على العمل عن العمل الصحيح للحياه طبعا زي ما قلنا امبارح هذا هذا كلام ضعيف وضعيف جدا انتهينا من هذا الجزء نأتي الآن هي الجزء الخاص بالخير إذن خلصنا موضوع إيه؟ وطبعًا يمكن الحمد لله يعني إنجازنا إيه حلقة عن الإبستمولوجيا أو حلقتين خلينا إيه؟ نختصر هنا لأنه أخذنا معلومات كفاية نأتي الآن عن الخير يعني الخير معنى إيه؟ الأخلاق مورالز، آه. علم الاخلاق. الخير وعلم الاخلاق. طيب، هناك إخواني وأخواتي مذهبان او طريقتان مشهورتان جدا في درس المسائل الاخلاقيه في درس المسائل الاخلاقيه يعني ايه درس المسائل الاخلاقيه يعني فهم طبيعه القيم الاخلاقيه اللي هي ايش الخيريه والشريه لما نقول اخلاق هون غاليه حق يعني صدق وكذب حق وباطل في المنطق في الاخلاق ايش خير وشر خير وشر هذه قيم اخلاقيه اه هذه هي وهذيك قيم ايه منطقيه في فهم الخيرية والشريه وتحديد المعايير والمقاييس لدينا طريقتان مشهورتان طريقه الحدسيه اهم كله يا اخي طريقه الحدسيين يسموها النظريه الحدسيه اه والنظريه الغائيه اللي هي طريقه التجريبيين طريقه التجريبيين يعني الحسيين الماديين لان عندنا طريقه الحدسيين وطريقة التجريبيين أو الغائيين من نظرية الغائية نظرية الغائية ما هي الفرق بهم؟ لازم نقوله في الأول تصبح المسألة كثير سهلة إن شاء الله الحدسيون أيها الإخوة هم موضوعيون بكنا في البداية موضوع الصفات العينية أو الصفات التي أخلعها العقل معناها ذاتيا بالنسبة للحدسيين هم موضوعيون يعني أي موضوعيون؟ يعني يرون ان الأشياء تحمل في ذاتها أيش؟ ما يجعلها خيراً أو شراً بغض النظر عنها الخير خير في ذاته والشر شر في ذاته لا يتوقف عليه هذين يسمونهم إيش؟ الحدسيين يسمهم الحدسيون يهتمون بماذا هؤلاء؟ يهتمون بنتائج الأفعال؟ لا ببواعث الأفعال الباعث على الفعل ما هو يهتم به الحدسي فالحدس موضوعي؟ همشي يعني ومهتم بالباعث على الفعل هذا الذي إيهمه بخلاف مين بالإزاء يقف التجريبي الغائي الغائي ذاتي إيج ذاتي يعني يقول الأشياء والأمور لا تحتوي ولا تنطوي على ما يجعلها خيرا أو شرا عبدا وإنما نحن البشر الذين نخلع عليها هذه الصفات فنجعلها إن شئنا شرا ونجعلها إي نريد خيرا واضح ولذلك يهتم التجريب هذا اللي هو الذاتي بغايات الأفعال وين ستوصلنا؟ ما ستكون النتيجة؟ قالوا هذا البهمني أنا هذا البهمني ولذلك نهتم بالأي تختلف الأشياء والقيم الأخلاقية من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان آه كمان نقطة ثالثة إذن إذن الحدسيون في رأيكم إطلاقيون ولا نسبيون؟ الحدسيون ما سيكونوا؟ سيكونوا إطلاقيين صح؟ عشان نربط أفكارنا بطريقة فلسفية وبالنسبة الغائية ما سيكونوا؟ اذا بعد قليل لما ننتهي من هذا المبحث ان شاء الله حناخذ نموذج دراسي هيك عن موضوع عن نسبيه الاخلاق واطلاقيتها صحيح حنفهم مبدئيا انه الحدسي يقول بالاطلاقيه اه ومنسجم طبعا مع مبادئه اه والتجريبي الحسي الذات يقول بايه بالنسبه وهو ايضا منسجم مع نفسه منسجم مع نفسه اذا الحدسي يؤمن بأن بانه الاخلاق ومبادئ الاخلاق ايها الاخوه او بناء الاخلاق كله مؤسس على جملة مبادئ تتصف بالثبات والدوامية يعني ما يسوي ماذا؟ الإطلاقية في الصباح، هذه مبادئ مطلقة لا تتأثر لا بالزمان ولا بالمكان لا تختلف المفروض أي من عصر إلى عصر ولا من أمة إلى أمة لا تختلف ستقول له كيف؟ سنرى بعدها طبعاً هذه المسألة كثير معضلة أو دوش كبيرة ستقول له كيف؟ سنرى أنه يختلف لا، سنرى ما الذي يختلف الذي تختلف ليس مبادئ لا تختلف انا نقشتها بسرعة قبل أيام واضح؟ نعم وفي المقابل عكس الأيمن التجريبيون الحسيون أو الغائيون عكسوا وقالك لا بناء الاخلاق في أي عصر في أي زمان مبتنى على جملة مبادئ نسبية متحركة قابلة للتغير والتناسخ وتتغير من عصر إلى عصر بخصوص الأمة الواحدة وتتغير من امه إلى امه في العصر الواحد قال قال في الامه الواحده بتشوف المبادئ قبل 200 سنه مش الآن وصح قال لك أوروبا اوروبا اه في العصور الوسطى أوه. عندهم تشدد رهيب جدا جدا في مساله العفي في مسائل العفه الجنسيه دي. شيء عجيب لا يتساهلون في الشدود الجنسي قتل انجلترا قتل فيها اكثر من الملك من يقتلوه الخدم يكتشفوا انه هو ايش يذبحوه والشعب يقولوني برافع عليكم سلمت أيديكم عندهم وفي حين كان المسلمون الأسف الشديد حضار العباسيو كذا كذا سبحان الله استشار فيهم إيه؟ الشدود عكس ديننا وكس وبعد ذلك يختلف الوضع الآن عندنا اختلف وعندهم اختلف سبحان الله فالنسبة هذا والغائق لك شايف هي. مسألة تختلف ما في شيء ثابت ولي شيء ثابت وفطري ومش عارف إيه؟ كلام, فارغ. كلام فارغ لكن المسألة مش بالبساطة هذه المسألة مش بالبساطة هذه. طيب في شغلة أخرى أيضا هذه المعايير التي تحدد كما قلنا خيرية الفعل أو شرية الفعل معايير او مقاييس هذه خارج طبيعة العقل ولا مأخوذة من طبيعة العقل؟ عندما نقول خارج طبيعة العقل انتبهوا ليس معناها خارج قدرة العقل على إدراكها عشان لا تخربطوش هذا مسألة ثانية مختلف تماما. لكن ما معنى خارج طبيعة العقل؟ أنها مستحسنة، أنها مستقلة على العقل، موضوعية سواء أنت أدركتها أو لم تدركها هي كذلك واضح ولما نقول لا هي إيه؟ ملازمة لطبيعة العقل معناها العقل هو الذي إيش؟ يولدها العقل هو الذي يولد ويأتي بها إذن هي ليست إيه؟ موضوعية ومستقلة إذن لدينا اتجاهان آه. بهذا الصدد آه. بهذا الصدد لدينا اتجاهان مشهوران المعتزلة لدينا في تاريخ الإسلام يقولون بماذا في ظنكم المعتزلة الذين قالوا بالتحسين والتقبيح ماذا؟ العقليين. صح؟ المعتذر قالوا بالتحسين والتقبيح. العقليين. يعني أي التحسين والتقبيح العقليين؟ إنه العقل يستطيع أن يميز خيرية الشيء من شرية الشيء بغض النظر عن الشريعة كمان. الحقل الحرب. الشيء تكون فيه في شرع إلهي. الحقل يستطيع أن يعرف هذا. عكسه من؟ الأشاعر. قالوا لأ. قالوا بالتحسين والتقبيح. الشرعيين. ما معنى التحسين والتقبيح الشرعيين أن العقل لا يستقل لا داخلي برضه اه كيف اه الادراك انت تقصد اول للطبيعه اي اي الشيء العجيب شويه في اتفاق في الاخير في اتفاق اه قالوا العقل لا يستقل بتمييز ايه من الشريه بذاته وانما يستند يرحمكم الله يستند إلى نص الوحي نص الوحي واضح لكن الاشاعره مع اختلافهم مع المعتزل في هذه النقطة فإنهما متفقان المذهبان على شيء واحد ما هو؟ موضوعية أحسنت أحسنت موضوعية إيه؟ موضوعية الخيرية والشرية الشئ في ذاتي بعيد عن عقلي هو خير أو شر كون عقلي يقدر يدرك لحاله أو يجب أن يدركه بالوحي هذا مثلا ثانيا طيب ليش؟ ليش هم اتفقوا؟ طبعا اتفقوا المعتزل يقولون عشان أوضحك إياه المعتزل يقولون الأشياء هي خير أو شر بذاتها أستغفر الله قالوا حتى الله لا يستطيع أن يجعلها على غير ذلك هكذا قالوا عندهم جرار معتزلة معتزلة في أشياء أصابوا فيها وفي أشياء أخطأوا فيها أه؟ وفي الأشياء التي أصابوا فيها كان عندهم قلة أدب قلت الشيخ الغزاني ينقصهم الأدب عندهم جرار صحان الله يخلوا أحد ينزلون مؤدب يعني فيها حقائق نعرفها نحن ونقر بها لكن لما نعبر عنها نعبر عنها نعبر عنها إيش يعني شنو الجماعه يعتقدون كل ما في الكون مخلوق لله فعلا يعني الخير والشر من الله والله صحيح هيك معناه لكن هل ينسب الشر الى الله ادبا لا احنا عارفينه يعني مين خلق هذا وهذا كذا الله طبعا لكن ادبا لا ننسبه الى الله النبي قال له ايش والخير ولي بين ذاك والشر ليس اليك يعني لا ينسب اليك ما كل شيء في الكون والله قال وان لا ندري شر اريد شوف للمفعول؟ للمجهول شر أريد بمortunة في الأرض، أم كنت أراد بهم ربهم رشدا؟ الله قال من علمنا الأدب الله قال من أراد بهم الشر؟ والله أنه ولا يقول لكن لم تقلل شيء أدب شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم؟ ترى وإذا مردت، فهو يشفين لم تقلل شيء يمر إرضوني ويشفين، يطعموني ويسقيل لم تقلل شيء؟ قال ماذا هي؟ ليس صحيح؟ أيوب قال أني مستني الشيطان بنصب وعذاب الشيطان هو الأمرض رب ربنا الأمرض لكن أدب تنسبه للشيطان تنسبه للنفس لأي لا شيء لا تنسبه لله في أدب مع الله تبارك وتعالى قال العلماء لا يقال يا الله يا خالق وتذكر حيوانا مهينا مدور الشيك صحح معنومين خالق الحميرة وكذا كذا لكن لا نقول هذا أدبا مع الله ولا ما صحيح في أدب مع الباشنزل هيك يا أخواني في أدب مع البشر هي. فكيف مع رب البشر لا إله له أنه معتزل هذا الشيء يعني لا يحذرون فيه كله وحيك عادي قالك الله لا يستطيع استغفر الله هذا مجرأني الله لا يستطيع أن يقلب هذه الحقائق الخير خير في ذاته بخلق الله هم يقول لك بخلق الله نعترف قالك الله خلق أو كذلك بخلق الله لكن الله لا يستطيع أن يقلبه يعني كيف مثلا نفترض أنه الصدق مثلا الصدق هو خير بلا شك أن <تركيو> تقول الحقيقة تقول ما هي تطابق مع الواقع قالوا الله لا يستطيع أن يجعل هذا الشيء شرا سيبقى خيرا دائما مطابقة الكلام الواقع هي خير في كل الظروف أقول أنا أنا أريد أن أجعلها شر لا أحسر شر قالوا ما فيش هو هيك الإنسان يقدم مثلا هي مساعدة الإنسان فقير أو محتاج أو, أو يغيث ملهوفا أو يساعد محتاجا قالوا هذا خير الله لا يستطيع أن يجعله شرا يظلوا خير ما بصير والشرشر أن تقتل انسانا بريئا اه او على عرض مصونة او كذا قالوا هذا شر الله نفسه ليه استطاع ان يجعله بذاته خيرا صح ولا لا انه نفسه يكون ويصير خير ما بصحش قالوا ثبات الحقائق يعني المعتزله امنوا بثبات الحقائق الاخلاقيه ثبات كامل فالقالوا بدنا نلخص المعتزله بكلمه عشان ما ننساش ابدا مذهبهم اه والا نفس الشيء ونقاربه بطريقه جميله جدا المعتزله يعتقدون أن الله امر بالاشياء ايها خير او هي خير لان الله امر بها واضح الجواب الله امر بها امر باشياء معينه اه, أه؟ خير هي خير لأن الله امر بها لا الاولى, الأولى الله امر بها لأنها خير لأن الحقائق ثابتة في الخارج كما قلنا لكم الخير خير والشر شر فالله سيأتي عز وجل يقول هذا خير سأمر به هذا شر سأنهى عنه فالله أمر بالأشياء لأنها خير ونهى عن أشياء لأنها وعلى الضد عليهم زي ما قلنا ننفع نقول الضد عليهم ولي أفصح من ضد منهم يكونوا عليهم ضد عليهم ضد وعلى الضد عليهم أو منهم الأشاعر قالوا لا الخير خير لأن الله أمر به و الشر شر لأن الله نها عنه ولو أن الله نها عن هذا الذي الآن نعده خيرا بهذا المعيار لو نها عنه لصر شرا المعتزل أخير قاله مستحيل قاله كلام فارغ مستحيل الله عز وجل لو نها عن الصدق وعمر بالكذب الصدق ما بصير الشر والكذب يصير خير قاله ليس صح يعني فيه قوة برضو الكلام معتزل صحيح في قوة وفيه عقلانية في كلامهم مش, مش أي كلام يعني الشاعرة يعني عينهم على ماذا ما الذي تلمحوه تلمح انوع الله طلاقه صحيح مع انه عشان ماعطوش الله طلاقة ابن حزم انه اي حاجه في اشياء معينه قال لك قدرته تتعلق بالممكنات لا تتعلق بالمحال مثلا ايه لذاتي صحيح تتعلق بالمحال الغير لكن بالمحال ايه لذاتي يستحيل هذا كلام كويس في هذه المسائل ضعفوا اه المعتزله كانوا اكثر ايه منطقيه مع انفسهم قال لك حتى هذه هذه مسائل تعكس ثبات الحقائق اه وبعدين زي ما قلنا امس يعني ان عن, عن غيره وهذه الحقائق الثابتة، على أقل في الأخلاقيات، ليس في المنطق، ليس في المعرفة، نفس الشيء تعكس أي شيء في الذهن الإنساني، في الذهن الإنساني. إذا أصبحت قابلة إيش للإنقلاب، مع أنها الذهن نفسه إيش؟ يفقد نقطة الارتكاز، ندخل في عدمية. فتلاقي المعتزل هنا تجاههم شوية برضو إيه؟ ليس ضعيف يعني، قوي. انت تحضر الدكتوران موضوع هذا صح؟ التحسين والتخبيح هو هذا، هذه بداية الموضوع. فإذاً، الله أمر بالشيء لأنه خير المعتزلة نهى عن الشيء لأنه شر المعتزلة لا الشيء خير لأن الله امر به الشيء شر لأن الله نهى عنه والموضوع قابل للعكس هذا المين؟ الأشاعرة وطبعا كثير من المفكرين حول العالم لم يعني يسغ لهم إيه؟ طريقة الأشاعرة هذا كلام ما نسمى على كل حال لكن ما الذي يجمع المعتزلة بالأشاعرة؟ موضوعية, إيه؟ موضوعية إيش؟ إيه؟ الخيرية والشرية هذا الشيء في الخارج هو هيك. بغض النظر بغض إيه؟ النظر فتي اتفقان عجيب المتفقون من هذه الزاويه يتفقان نادي الزاويه يتفقان طيب الان عندنا ايه المذهب الثاني او الطريقه ايه الاخرى التي ترى لا عدم موضوعيه عدم استقلال خيرية، يعني معيار معيار الخير والشر في الخارج وانما تتبع العقل انما تتبع ايه العقل. العقل هو الذي يقول بهذا الشيء طبعا في السياق الغربي ذكرنا المعتزله ذكرنا كذا في السياق الغربي آه. الذين وافقوا على المذهب الأول أفلاطنيو كيمبرج في القرن السابع عشر قالوا بموضوعية المعيار بموضوعية المعيار واستقلاله واضح؟ قال به هذا مين قال به أيضا؟ قال به توما الأكويني توما أو توماس الأكويني قال نعم تأثر هي بالنظرة هي الأولى هذه عندنا الحين خسم الثاني قالك لا العقل هذا ملازم لطبيعة العقل غير منفصل عنه لو العقل عدم تختفي إيش هذه الصفات لا تبقى الأشياء لا خيرة ولا, ولا شريرة يعني في عدم وجود العقل ما في إمكانية يلحدث عن ماذا؟ عن خير وعن شر واضح؟ في أشياء هكذا يعني محايدة نقطة الصفر فالعقل لما يكون موجود هو الذي إيش يخلع عليه هذه الصفات فيقول هذا خير وهذا الشر طبعاً بمعايير إيه معينة في رأس الذين قالوا بهذا كانت الفيلسوف الألماني العظيم كانت هتقول لي دخل اه طبعا دخله كتب في الكلام هذا اخذ العقل ايه العملي كتاب ضخم اه كله في في المساله هذه ها. وقال هذا الشيء مش ماخوذ من التجربه مش ماخوذ من التجربة ، وليس شيئا غائيا يتغير فوائد عملية ، قال ابدا هو حكم صوري ومطلق ونافذ على الجميع قانونا مثل القانون الحاكم ايش على السماء وكواكبها ونجومها كان عنده عباره كانت تقول يقول السماء تتلألأ بنجوك فوق رأسي والقانون الأخلاقي إيش؟ في عقلي أو في نفسي قال هذه اللي يقول قانون ممتاز طبعا وفي الأخيرة طلع قانون نبوي الأنبياء كلهم ايه أكدوا عليه ايش هو العادل اسمه ايه القاعدة ايه الذهبية او القانون الذهبي او الامر المقولي آه. يقول فيها إيش؟ اعمل ولكأنك تريد على أن تكون قاعدة عملك أو سلوكك قانوناً عاماً إيه؟ للأحياء كلهم او للبشر كلهم او للناس كلهم قال هذا هو آه. فإذن وفق كانت المعياري أخواني ليس مستقلاً عن العقل بل هو تابع العقل الإنساني باختفاء العقل تختاف القضية من, من أساسها تبقى الأشياء محايدة تبقى الأشياء محايدة هذا عكس الاتجاه الأول ممن قال بهذا في السياق الغربي دانز سكوت من الفلاسفة المدرسيين الوسيطيين المشاهير دانز سكوت ممن قال به أيضا وليام الأوكامي وليام الأوكامي الإسماني هذا صح قلنا هذا رجل إسماني صاحب مبدأ شهير جدا يطبق في فلسفة العلم اسمه ناصل أوكام أوكام زريزر اللي هو يقوم على ماذا؟ على الاقتصادية لو كان لدينا نظريتان في العلم وتنجحان بدرجة واحدة في تفسير ظواهر معينة آه. كيف الترجيح بينهما يصير الأقل فروضا منهما نقبلها الأكثر فروضا نستبعدها هذا اسمه نص الأوكامي هذا وليام الأوكامي وفيرسوف ماترسي هو قال إيه بهذه الطريقة أو بهذا المنزع طيب إلى الآن نحن نتكلم عن, إيه؟ عن اتجاه الحدسيين انتهينا منه نأتي الآن إلى, إلى الغائيين إلى الغائيين ما قلنا أكبر معلم يعلم به مذهب الغائيين او سمى تسم هؤلاء طبعا هم نسبيون أكيد وذاتيون ليس موضوعيون يهتمون بماذا بغايات الأفعال عشان نعرف أقول لك إيه الغائيين والغائيون من هم مين؟ كل الفلاسفة الأخلاقيون التجريبيون هم من إيش من الغائيين هم من الغائيين يهتمون بالمقاصة مقصد الفعل، مقصد إيه؟ الفعل. وتحت المذهب الغائي أو النزع الغائية لدينا إيه؟ أربعة اتجاهات لدينا أربعة اتجاهات شهيرة أول هذه الاتجاهات الأربعة مذهب اللذة مذهب اللذة هيدونيزم. مذهب اللذة في استرجموها المنفعة فالحقيقة مش منفعة هي لذة. مذهب اللذة هؤلاء ببساطة يرون أن اللذة اه طبعا اللذ ده بمعنى مش فقط اللذ شهويه لا لا لا اللذ بمعنى اعم يعني حتى ايه تحقيق أي مطلب سيكولوجي أو مطلب جسماني يعطي الإنسان الشعور ايه بالطمانينه بالهدوء بالاشباع يعتبر لذ عندهم مش اللذ بمعنى الشهوات يعني لا اللست. لا لا المعنى ايه في الفلسفه ايه للذ نعم اه والغريب انك حدجت بعض ايش اللذئذيين كانوا زهاد <تصفيق> طبعا ايه لا انه عنده شغله اوسع من الشهوه لا لا اقول لك انا ارتاح بالزهد والتنسك والبعد عن الشيء هذا يبقور مثلا مش كل لذه هذه وكان الرجل زاهد جدا جدا جدا <تصفيق> يقتصر على اي لقيمات بسيطه ولا ياكل لحوم الرجل زاهد زاهد ايه ولك هذا ايه, إيه لا مفهوم اللذى في الفلسفه اعم من هو لذى الشهوانيين يعني نعم فاذا بمقياس الخيريه ومقياس الشريه عند هؤلاء ايش هو مقدار ما يحققه الفعل من لذة إن حقق لذة فهو أي خير إن لم يحققها فهو أي فهو شر في مذهب كان اسمه المذهب القوريناي سيرينيان آه. وين هذو قورينا كلكم تعرفوها بنغاز اليوم <تصفيق> مش عندهم صحيفة اسمها كورينا كمان وسدها الخذافي هذا آه. هذه المنطقة سبحان الله بنغاز وما حولها كان فيها مدرسة فلسفية آه. اسمها أي المدرسة القورينايية بالعربي آه؟ سيرينيان سكول هذه. هؤلاء من أصحاب مذهب اللذة هؤلاء من أصحاب مذهب إيه؟ اللذة نعم الأبقورية ذكرتها قبل قليل معروف أنها إيه؟ مذهب لذائري في القرن التاسع عشر أصحاب مذهب المنفع العامة في الوثيريونيزم منهم جيمس سيوات ميل وأبوه وجيرمي بنتام صديق أبوه جيرمي بنتام صديق جون ميل وابن إيه جون ميل اللي هو إيه جون سيوات ميل هؤلاء كلهم إيه ايش مذهب المنفع العامه بكلمه ايش بقول هذا بقول انه الخير ما حقق اكبر نفع أو لذه لاكبر عدد من الناس معناها مش مذهب ايش هو فردي لا مذهب جماعي طبعا ما حقق ايه اكبر لذه واكبر منفعه لاكبر عدد من الناس هذا ملخص مذهب المنفعه اذا مذهب المنفعه داخل تحت مذهب ايش اللذة. تحت مذهب الا يعني مش كل شيء فينا إيش يهدف إلى إيش إلى اللذة ولا ما صحيح فيه أشياء أبعد من اللذة وأعمق منها فاللذة شيء من هذه القوة والقدر أو عنصر من هذه العناصر طبعا مذهب الأنرجزم هذا أو مذهب الطاقة الحيوي ينشعق إلى شعبتين مذهب الطاقة الغيري التوريستيك ومذهب الطاقة إيش الأناني الذاتي مذهب الطاقة الغيري تعاطف معه أرستو وحتى سخرات كان متعاطف معه مع أن هم من القائلين بمذهب السعادة القصوى ما فيش تناقض أو أفلاطون قال بالسعادة القصوى ما فيش تناقض مع هذا قالوا بيكون إيه اللي عمل هنا في مراعاة تلبية تنمية قدرات وحاجات الإنسان من حيثية ماذا؟ ارتباطها بالمجتمع وبأهداف المجتمع وليس بأهداف الفرد معزون عن المجتمع فهذا بيسموه مذهب الطاقة الحيوي الغيري يعني الإيثاري الإيثاري الغيرية عكس الانانيه نقول غيريه او إيثارية وعكس الانانه او الانانيه والشعبه الثانيه مذهب الطاقه الحيوي الاناني لا يبالي بالمجتمع ولا يولي اهتماما وانما يركز الاهتمام على ماذا على تنميه قدرات وقوى الفرد بغض النظر تناقض مع المجتمع او توافقت قال هذا لا يعنيني هذا ايه لا يعنيني في العصر ايه الحديث اكثر شيء نيتشي. طبعا يعني يجيلك هذا هو انا يهمني الفرد سوبرمان ما يهمني المجتمع مجتمع ما يهمنيش اه اه وبعدين استند على موضوع ايش صراع البقاء السرفايفل هذا الصراع قال لك الحياه كلها صراع ومغالبه انت عليك أن تحقق نفسك ها وتحقق ايه أكبر كم ممكن من المكاسب ولو على ولو على حساب الاخرين الضعفاء والمجذين والعجزة قال هذا صراع بقاء والبقاء فيه ايش للاسطح والاقوى الضعيف لا مكان له إذن نيتشي يعتبر إيش أكبر ممثل في العصر حدث للمذهب الطاقة الحيوي الإيه؟ الأناني يقلستك يعني أه؟ طيب في عنا الحين إيش؟ الثالث ذكرنا أول شيء الهدونيزم وذكرنا الآن المذهب الطاقة الحيوي ثلاثة عنا مذهب دعاة الخير الأقصى يعني. الخير الأبعد الخير الأقصى طبعا اختلفوا في تعيين هذا الخير الأقصى ما هو الخير الأقصى ما أعظم خير، وما معنى الخير الأقصى الخير الأقصى هو الذي لا يطلب خير بعده إذا بلغته بكون هو الغاية الأبعد لكل فعل اخلاقي. إذا وجدت غاية أبعد منه فما بكون هو الأقصى معناها فاختلفوا في, في تحديد إيه؟ هذا الخير الأقصى سخراط وأفلاطون تلميذه وأرستو كانوا من دعاة إيه؟ مذهب الخير الأقصى والثلاثة اتفقوا عموماً أن الخير الأقصى هو ماذا؟ السعادة قال لك السعادة طبعا نقول العلم يقول لا ما هو العلم إيه؟ يهدف إلي, إيه؟ إلى السعادة المال إلى السعادة السلطة. طبعا في أهداف, أهداف بينية ما معنى أهداف بينية أنك تحدد بعض هذه الأهداف هدفا ثم يضح لك أنه إيه؟ ليس هدفا نهائيا فتقول لا بس هذا وسيلة لكذا جميل وهذه الهدف برضو وسيلة أصبح لكذا إلى أن تصل إلى ماذا الثلاثة قالوا، آخر شيء لا يمكن تخطي السعادة ستقول حتى الدين والعبادة، آه ممكن، ممكن ينطبق عليها يعني لماذا احنا نعبد الله وكذا كذا؟ عشان نرتاح بصراحة ونسعد مزبطة، لا لو كان في النتيجة لقدر الله أننا سنعبد وكذا كذا في الأخي عج هنم آه آه، ليس صحيح؟ إذا عبدت عج هنم، وإذا ما عبدت عج هنم لا، عبد لي أضحب ليش؟ على الأقل لعيش بطول العرض بأي طريقة لكن لا ربنا ما عمل الشيك لا إله له قال لك لا آه. النتيجة ستكون سعيدة لذلك شوف عند الصالحين دائما يقول لك اختم لنا بخاتمة إيش؟ السعادة طبعا مصطلح هذا عند العارفين هم يطلبون السعادة هذه واي سعادة أعظم أن تكون في جوار الله تبارك وتعالى طبعا ورضوانهم من الله اكبر سعادة عشان نسعد آه. نحن نفتقل لهذا الشيء هل وجدت أنه في القرآن الكريم في أي وصف لله بالسعادة؟ لا أبداً آه. ما فيه الله لم يصف نفسه أبداً إيه بالسعادة بهذا إيه اللفظ آه. مع أنه وصف المؤمنين قال فمنهم شقي وسعيد أما الذك وأما الذين إيه سعدوا آه. فيه السعادة في حق البشر لكن في حق الله ما فيه هذا المصطلح آخر شيء عنه إيه مذهب دعاة التنسك التنسك يعني إيه الزهد آه. هذا المذهب طريقه سلبية في تحديد الخير طريقه سلبيه في تحديد الخير قال الخير لا يتحصل عليه عبر اشياء انما عبر ترك اشياء كثيره اترك تخلى تخلى تخلى بكون هذا الخير يعني ترك المال ترك الشهوات ترك معظم هي المطعومات والمشروبات ترك الزوجات ترك ترك الاجتماع حتى بالناس انعزال انعكاف في شحفه جبل في قونه جبل تنسك ها تقلل من كل ايه خيرات الدنيا اذا هو طريقه ايش سلبيه طريقة نافية في تحديد ماذا في تحديد الخير طبعا بعض الاديان اعترفت به زي البوذيه بعض طرق <تصفيق> الهندوسيه بعض الصوفيين عندنا الصوفيين المسيحيين ها يعني او الصوفيين هي الاسلاميين ها بهذا مع انه طبعا النصوص الالهيه الكريمه والنبويه يا اخواني يعني لا يؤخذ منها أن الزهد هو هذا طريقه سلبيه في في بلوغ الخير وفي بلوغ السعادة لا ابدا الزهد مفهوم اوسع من هذا بكثير في سوره يوسف اه وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين عشان مصطلح الزهد في الكريم وكانوا فيه ما معنى شروه طبعا باعوه باعوه اشتروه باعوه وهذا من عجائب القران آه. المال فعلا يؤدي ايه وظيفه يشترى به ويباع به واشروهم كده وكانوا فيه من الزاهدين ليش طيب ليش زهدوا في اخيهم طلب اللي شيء اعظم من, من المال وهو الستر اه وعدم الافضاء مصيبه امام ابيهم طبعا امام الناس وكده اه ف... فلذلك اخذ بعض الاذكياء تعريف الزهد قال لك هذا هو الزهد الزهد ليس هي طلب القليل ابدا إنما هو التضحيه بالقليل من أجل الكثير من اجل الكتهاء فالزاهد انا بقول لك الزاهد من اعقل الناس ومن اطمع الناس في الخير حقيقه ومرات الغير زاهد هو بيكون من من الناس يعني الانسان موله الله عز وجل ها وخوله مالا طائلا كثيرا ولما يتصدق بكثير وعاش حياته وشه وكل يشرب لاولاده سيارات وفلال وانشطه هذا ما عندوش عقل كبير هذا هذا بك حالك نفسه مفلس <تصفيق> ما لهش يوم القيامه صحيح لو كان يحب نفسه كثيرا وعقله لو كان عقله كاملا يهدم مهدا لنفسه واعطى أكثر ما عنده لانه في الاخير سيجده حديث عائشه رضي الله عليها ها المشهور ذبح الرسول الله شاء فحاش ما شاء الله الرسول علمها كريمه جدا جدا كانت معروفه بالشياء الله عنها فتصدقت بمعظم هذه الشاء وبقيه منها ايش الذراع فلما جاءت فالنبي قال ما فعلت الشاء قالت ذهبت كلها وبقيت ذراع قال لا تقولي هكذا عجل بل قولي بقيت كلها وذهبت ذراع طبعاً لنحنوكلوا راعينا خلاص حنوكلوا هذين هذا في الدنيا اللي صدقنا به هذا بقي شوف المنطق النبوي كان عيش على هذا المنطق عليه السلام هذا الزهد من الزهد يعني اضطراري زهد اختياري ويطرح الشيء قمعا في شيء اعظم منه في شيء ايه اعظم منه لمن في الاحياء ويقول يقول سليمان ابن داوود في ملكه وهو في ملك أه؟ أه؟ وهو في ملك كان من الزاهدين كيف زاهد طيب أه. كان زاهد لان قلبه معلق ايه بالله وليس بالدنيا والدنيا هذه يطوعها لخدمه ايه لخدمه الاخره لخدمة الله تبارك وتعالى هذا هو السر مش شرط فممكن واحد يكون مليارديير ويكون زاهد وممكن واحد يكون فقيراً وليس زاهداً يكون كلباً على الدنيا لأن القلب معلق إيه محلق بالدنيا يدور حولها 24 ساعة هذا ليس زاهد وبعد مليار دير وهو زاهد مصير على كل حال طيب من أشهر أيضاً إيه المذهب الفلسفية أو ممكن تعد إنها فلسفية الذين أخذوا بمذهب إيش التنسك أو الزهد الكلبية اللي بتعرفوا منهم واحد شهير جدا جداً ديوجين آه. ديوجين وسهلاً ديوجين الكلبي كان هذا اه ديوجين كلبه معاصر اسكندر وارستو طبعا ايه وكان ارستو يسخ منه باستمرار يعني او يحتقره كان يتقزز منه من طريقته في في الحياه وطبعا طيرته فعلا يعني تثير العجب والاستغراب اه وكان يعيش حياته سود كان عنده برميل يحمله معه لما يزهق ويخش مثل القنف وينام اه وشيء بسيط جاءوا لاسكندر مره وقف عليه على اساس على الاسكندر يعني فاتح لي العالم القديم فقال له يا ديوجين آه. بعد ما أتكلم مع تجادل أطراف الحديث آه. لو لم تكن ديوجين لأتمنيت مثل من آه أن تكون طبعا شوف هذا الشعور بالنرجسية لسكندر فكرة حلو كبير يعني قالوا لو, لو لم أكن ديوجين لتمنيت أن أكون ديوجين رضع نفسه بالكامل هو رضا ذاتي قال هل لك حاجة؟ قال له نعم اه ان تذهب من امامي لانك حجبت عني الشمس يلا روح قال له فك انا ايش بدي فيك فهذا دو الكلب الاشهر الكلبين هذا اشهر الفلاسفه ايه الكلبين كانوا هي ياخذون بطريقه ايه الزهد آه. الرواقيون ستويسيزم طريقه الرواقيه ايضا كانوا ايضا هي يقولون بالزهد اخيرا اه تعليق عام على على مسائل اخلاق وفلسفه الاخلاق لو استثنينا يا اخواني واخواتي الميتافيزيقا ليس من مباحث الفلسفة، مبحث ها جرى الخلاف وتشعب فيه الكلام وكثرت فيه الطروحات والنظريات والنظرات المضاده مثل ايه مثل علم الاخلاق باستثناء فقط ايش الميتافيزيق ذكر رقم 1 خلافات كبيره جدا جدا بعدين ها مش المنطق لا ومش الجمال الاخلاق الاخلاق أك... ومش نظره المعرفه اكثر شيء الاخلاق مذاهب متناحلة اليوم على فكرة متناحرة متناقضة متناكدة متشاكسة فزي ما شفنا أن التجريبيين مثلا وهم غائيون يرون إيه يرون أن العقل هو الذي يخلع على الأشائش معيارها صحيح؟ الحق وبالتالي لم يقولوا بماذا؟ بالثبات ولا بالإطلاق وقالوا بالتحرك والنسبية تمام؟ ففتحوا باب شر على أنفسهم وعلى الناس نظرا وعملا كما سيئت الآن الحدس يوم مثلا قالوا لا قالوا كل شيء يعود إلى أبادة بسيطة وهي أبادة شاملة كلية ومطلقة غير قابلة للتغير والخيرية والشرية يعني معيار إيه؟ الخيرية مالو مستقل الموضوع عن إدراك البشر تمام فعلم الأخلاق إذن هل هو علم وضعي أو علم معياري؟ سؤال جديد ما هو العلم الوضعي؟ يعني. والعلم المعياري نورماتيف ماذا ترون؟ علم الأخلاق وضعي أو المعياري؟ العلم الوضعي أخواني نقول لك علم وضعي وما ذهب الوضعي يعني؟ آه. العلم الوضعي هو العلم الذي يدرس الأشياء كما هي في حال إيه؟ كونها كما هي يدرسها يعني أنا أفترض مثلا علم النفس يدرس إيه؟ السلوك البشري والدوافع البشري وكلما يتعلق بالسلوك الإنساني تمام؟ آه. يدرسه كما ينبغي أن يكون ولا كما هو؟ كما هو هذا علم وضعي نفترض علم الأنثبولوجيا علم الأناسة يترجم بعلم إيه؟ الأناسة علم الأنثبولوجيا هذا علم وضعي أو علم عيالي يعني يدرس المجتمعات البشرية وعاداتها وتقاليدها ونظومها في الزواج وفي الطلاق وفي الأكل وفي الشرب وفي تقريب القرابين وإلى كل ما باحث أنثبولوجيا يدرس أشياء كما هي ولا يفرض عليها معير معين وكذا لا كما هي يدرس هو كما هي هذا علم إيش؟ علم وضعي علم الفيزياء واضحي علم الكيمياء وضعي علم الطب وضعي الى آخره، الى اخره لكن عندنا علم الاخلاق مثلا يدرس الاشياء كما هي كده ولا بيحاول يحط طوابط وقواعد ويرشد الى مبادئ هاديه لتقويم السلوك ها وانتخاب السلوك الايه والأكثر والاكثر نعم هذا ما يفعله علم الاخلاق بيعمل هيك لذلك علم الاخلاق هو علم ماذا معياري نورماتيف يعني علم يتحدث ويدرس ما ما ينبغي أن يكون وليس ما هو كان كيف لازم نعيش ايش لازم نساوي ايش كذا بالاخير طب الشريعه بالطريقه هذه معياريه وهذا بكون كذا اذا هي معياريه اه طبعا مستحيل أن الشريعة تعكس ايه تعكس واقع الناس بالعكس الشريعة تريد أن تدبر واقع الناس صحيح لا تدرسه كما هو وتبرره وانما ايه تريد أن تدبره وتخالف اهواء الناس وبالعكس بقول لك حتى في تعريف الشريعه انها يعني ايه موضوع اخراج العبد من داعيه هوا اه وايصاله لموافقة ماذا لموافقه هوا الله تبارك وتعالى بس انا متحفظ على هوا الله هذه للاسف اقراه كبار ويعبرون عنها هوا النبي نعم اهله وسهلا بس نقول هوا الله كلمه هوا لحالها اه نقول ايه هوا الله مع انه للاسف تذكر بالامس الصغيره ايه لبعض العلماء لكن في, في سياق اخر فالسياق محبة الله عز وجل أو. وقال هو إبراهيم الجنيدي ليس أبو القاسم، إبراهيم صاحب المهم فعلى كل حال، هذه الشريعة، فالشريعة معيارية شريعة معيارية صح، ممكن تكون إيه مؤسسة طبعا على بعض الأمور بلا شك وهي أشياء, إيه؟ أشياء وضعية يعني حقائق ثابتة ممكن, ممكن. هذا موجود فعلم الاخلاق إذن علم إيه؟ علم معياري. علم معياري من أمس العلوم بعلم الاخلاق مثلا، العلم النفس صحيح؟ يدرس السلوك البشري والضمير أه؟ وتحت الضمير أو اللاشعور إلى خريه لكن هذا العلم ليس معيارياً يعني ما يحاولون يهدي ولا يعظ ولا أبداً أبداً بحاول يدرسك كما أنت و الصحيح صحيحاً و يدرس المريض مريضا و يقدم تقريره لا يوجد مشكلة تمام؟ بعدها العلاج النفسي علم العلاج النفسي و طريقته دخلنا في إيش؟ إلى حد ما في المعيارية صحيح؟ أما علم النفس نحرك علم النفس هو علم اه <سؤال> وضعي وليس معياري علم الانرجي النفسي علم الطب مثل ما قلنا علم وضعي علم التصاحح الهيجين وكذا كذا بصير ايش معياري طبعا يعني علم الطب الوقائي هو علم ايه معياري في جزء منه طبعا في جزء كذا منه وضعي واضح انه وضعي اه على وضعيات لكن في جزء كبير منه يعني حقيقته كوقايه ايش هو معياري اعمل هيك ما تعملي شيء وكذا اذا صار معياري فلازم نفرق بدقة مهما لا يفهمنا إيش الوضعي إيش المعياري من السهل إيه أن نفرق آه. علم الأخلاقي يا أخواني آه؟ ممكن في جزء منه أيضاً أن يكون علما وضعيا صحيح؟ آه. إذا يتسلط على دراسة آه؟ اخلاق الناس ومعتاداتهم وتقاليدهم ومسالكهم كما هي هيك بما نهج أحسن زي ما نهج علوم الاجتماع الإجتماع علم الصحيح؟ إيه؟ فبصير إيش؟ علماً وضعياً لكن أساسه أنه علم معياري يعتني بوضع الرولز والقواعد والمبادئ هذه لتحسين وترقية حياة البشر وترقية حياة البشر طريقة بحث مسائل علم الأخلاق مختلفة أيها الإخوة بين العقلين وبين الماديين <تصفيق> الحسيين أو الطبيعيين بسموهم يعني العقلين كما أشرنا ربما وقال معناها موضوعيون وفهمنا لماذا هم موضوعيون معناها العقليون ولا موضوعيون طب اذا كانوا ايه موضوعيين هل سيستخدمون المنهج الاستنباطي في دراسه مسائل اخلاق ولا المنهج الاستقرائي وهم موضوعيون الاستنباطي احسنتم طبعا لانه هو يؤمن ايه بموضوعيه ايش المعايير صحيح اذا عشان انا أفهم مسائل اخلاق فهما دقيقا حاستخدم المنهج الاستنباطي يعني ايه يعني ابدا بالكلي وانتهي إلى الى الجزئي لان عندي قواعد عندي قواعد خلاص مسلمه هذه مواعد ايه مسلمه ومبادئ عامه مطلقه فانا انطلق منها وانتهي إلى الى احكام جزئية. إلى احكام جزئيه هذه طريقه ايش البحث العقلي بسموه الموضوعي في الاخلاق وواضح انه يلاق بمن هذا بالحدسيين صحيح اذا لو واحد سألنا من الذين يستخدمون الطريقه ايش الموضوعية الموضوعيه الاستنباطيه في الأخلاق قولوا الحسيون طبعا طريق بهم في المقابل لدينا الطبيعيون الذاتيون الطبيعيون الذاتيون يستخدمون الطريقه الاستقرائيه يعني يستقرون طبعا ما تقولش هي يستقرئون في فرق هذا خطا كبير نقطه في اكثر المتحدثين اه يقول لو ذهبت تستقرئ هذا الشيء لا تستقرئ تطون قراء يعني لكن من الاستقراء اندكشن وتستقرئ اه مش ايه مش بالهمزه على فكره لو ذهبت تستخري مثلا اه بطريقه الاستخراء فهذا مع معنى إيش؟ أنك تحاول أن تدرس الواقع كما هو لتستنبض منه أحكاماً وحتشوفها عند الشعب الفلاني الأخلاق تقضي بكذا وكذا وكذا وكذا والمعيار هو كذا وكذا وكذا لكن يثبت الدرس والاستقرار والمقارنة أنه عند الشعب العلاني لا المعيار مختلف وهو كذا وكذا دراسة استقرائية دراسة إيش؟ لا تؤمن ببدأ ثابتة ولا بمطلقات وإنما إيش؟ تؤمن بالمتحرك والمتغير هذه طريقة إيش؟ الطبيعيين الذاتيين الطبيعيين ولا تقوم على الاستنباط تقوم على ماذا؟ آه في اساسها طبعا تقوم على الاستقرار زي طريقة علمائي الاجتماع والأنثروبولوجيا تقوم على الاستقرار تماما آه. طبعا ويختلفون عاد يعني الآن لو شوفنا ملاهج علم النفس مثلا التي تتعلق بمسائل أخلاق تنتمي إلى الموضوعيين العقليين ولا الطبيعيين الذاتيين لا تنتمي للثانيين طبعا طريقه مدارس علم الاجتماع الحديث وخاصه ايه المدرسه الفرنسيه ايميل دوركايوم وليفي بريول هذول اه, آه. برضو تنتمي ايش إل الذاتيين طبعا لا يمنوا بالاطلاقيات اه ف... فمثلا علماء النفس كيف بفسروا الضمير تحدوا الضمير الضمير كيف بفسروه ما في شيء ثابت فالهامها وفجورها وتقواها ده مش الكلام هذا قال لك الضمير هو ايش اه هو جهاز رمزي طبعا آه. يتكون عبر الاوامر والنواهي والعادات والتقاليد التي تلقاها الطفل في صغره ايضا زائدا او اضافه الى ما يمر به الطفل من تجارب ها سيئه وحسنه والتجارب السيئه الاليمه يحصل لها ايش يعني زحزحه او انزلاق الى اللا شعور لانه كلما تذكرناها حنتالم فما دام ضلنا دائما نتالم ونسمد نعيش عادي لازم ايه نحول نعود عنها فكيف فتنزلق هذه الى الا شعور الى الاد اه الى ايه الاد بسميه آه. يعني الهو اللي هو يعني فتنطرق ايه الى الهو اه طبعا احنا بنقول الهو لأنه مليكف عليها اه فنقول الهو لانه وقفنا لكن هو يعني من هو اه فبطريقه ماذا بطريقه الكبت ريبريشن كبت وبتضلها غالي وخلاص وبعد ذلك لا تظهر في ساحه الشعور تظهر فقط في لحظات الهستيريا أو لحظات معينه وعند التوهين المغناطيسي إذا أثرناها لكن تبقى هناك ومع ذلك تبقى يتوجه ايش افعالنا من طرف خفي من طرف خفي مثل الشاب مثلا الذي يعني جاء المعالج وراى انه عنده حاله عجيبه جدا جدا عنده عمى في اللون الاحمر وتم اي هذا العمى ليس له اسس عضوية عضويه عنده كل شيء سليم عضويا لكن هو لا ير الاحمر يعني هيك بشوفك لابس ابيض ما بيشوفش ايه فاستغرب، ليش؟ ها. ظل يحلل جرسات تحليل، بعدين تبين هذا الشيء حين كان عمره خمس سنوات رأى أمه ها. يغمى عليها وتقع ويجدخ رأسها على طرف الدرج ها. فتموت من فورها والدم ينزل طبعاً صلق الولد خمس سنين شايف أمه كذا ومن تلكم الساعة لا يرى اللون الأحمر لماذا؟ لأن رؤيته اللون الأحمر تذكره ماذا؟ بالمشهد الأليم كيف أمه وقعته كذا؟ اه هو حاول يتناسى هذا المشهد فاللون الاحمر مربوط به فصار عنده عمى سبحان الله صار عنده ايه احمر وقال الكريم اشار لهذه الحاله قالوا تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون بتطلع وبشوفش ها طلع الاحمر ولا يرى الاحمر مثلا بتطلع على شخص وبشوفوش في عندنا في علم النفس بسموه ايه مثلا البكم الهستيري العمى الهستيري اه الصمم الهستيري يعني في سيده جاءت هل طريقة علم النفس في مواجهة الأشياء هذه وتحليلها وهذه السيدة إيه لا تتكلم يعني عندها إيش بكم فسأل قال لا كانت تتكلم هي قبل أسبيع كانت تتكلم عاد يعني طول حتى تتكلم وفجأة ما تكلم. تحت كل الظروف فالمهم جلس معها وبدأتها يطرح أسل عرف ومن الكتاب وكذا عارف هذه السيدة المسكينة يعني فاجأها القدر لأختها والعياذ بالله تخونها مع زوجها عادت من شغل مرة، شافت الشيء هذا، لا تكتصتها، وهي وفية جداً وعب لأختها، وتعتقل في زوجها أو الرجال، فلما شافت هذا مسكين الصحي قد، فصار عنده حالة ماذا؟ بكم، خرص يعني، هستيري، ليس بكم عضو هذا، فلما طبعاً وجهت بالحالة هذه، والدكتور علفه وقال له يا أخي، خلاص عنه، تبكي وتعود أي ترى، فالإنسان معقد كان عنده أشياء غريبة جدا جدا. فالمهم انا نفس الكلامون بالطريقه قال لك هذا هو الضمير آه. هذا هو الضمير مش اكثر من هيك فقط ولذلك هذا الضمير ومكوناته بيختلف من شخص الى شخص ومن عصر الى عصر ولا صحيح هم بيع بي اختلاف العادات والتقاليد والافكار والاديان والتجارب هذا الضمير مش شغله الهيه موجوده في الإنسان وكذا زي ما قلنا في الهمه وفجورها وتقوها هنخلصها ان شاء الله خلصنا اساسيه بعدين النسبيه والاطلاقيه بعد البريك ان شاء الله نعم ولما اجتماع بنفس الطريقه ولما الاجتماع ايه بنفس الطرق ولك الاخلاق هي بنت المجتمع بنت العقل الجمعي ما يتعاطاه الناس على أنه خيرته فلان سله بدا ايش ان يوافق المجموع فيما هم عليه عشان يقدر يتكيف معهم ولا ايه ما بيقدر يعيش ما بيقدر ايه يعيش معهم لكن ما يقدرش يفسر علماء الاجتماع وحتى من نفس الشيء معينه مثلا قضايا الانبياء والمستحيل الكبار والله صحيح الذين يعتون ضد عقيده على طول الخط مظبوط ولا وهم ابناء هذا المجتمع ونشأوا فيه صحيح هذا الشيء بالذات يعني ماركس قال لك من أصعب الصعوبات اللي ايه يعني بها هو فكره انه يفكر انه في ايه يفسر حالته هو كيف صعب، انت طيب انت ابن هذا المجتمع هو صحيح وتخضع الى تاثير البنى ايه التحتيه غير مره يعني الخلفاء الراشدون نفس الشيء يشكلون تحدي لاهل هذه الافكار الفطيره والاستاذجه يعني ابو بكر رضي الله عنه وعمر اه وعثمان وعلي الاربعه بالذات ها هؤلاء يعني كان يمكن أن يعيشوا في مستوى رافع لأنهم أصبحوا خلفاء لكنهم بعد أن أصبحوا خلفاء زاد فقرهم صحيح؟ يعني كانت هذه الخلافة نقم عليهم على المستوى الشخصي والعائلي صاروا أكثر فقرا سيدنا عمر مرقعة صح؟ في الجهلية وفي الإسلام ما كان يشبز مرقعة الرجل فكيف ماركس استطيع يفسر هذه الحالة؟ ما عندهوش تفسير مستحيل ماركس كان يقول الذي يسكن القصر تفكير يختلف عن الذي يسكن الكوخ جيبوا واحد من كوخ سكنوا في قصر شوفوا بعد سنة سنتين تفكير مختلف صحيح ايه هذول الناس كان عندهم فرصه مش يسكن قصر ها يسكن وين ما يريد ومع ذلك لم يتغير بقي كما هو صحيح وازداد زهدا وازداد اذا في الانسان في قدره روحيه في نزوع روحي يجعله يتجاوز تاثير ايش الشروط الاقتصاديه والمجتمعيه وهذه عظمه الانسان صح ولا هذه عظمه الانسان الانسان مش مجرد اله تخضع بطريقة إيش آلية للشروط المجتمعية والاقتصادية بالعكس إيه؟ ومرات الإنسان في جزء منه يكون مقتنعا بأفكار المجتمع وطروحاته لأنه تربه عليها وسعد بها وبعدين يصير عنده تمر الذات على, على ذاته وحالة صغط ولم صحيح على النفس ها. إلى أن يحدث التصالح صور في شخصية جديدة لكن ثائرة تكون وقد يعلق على صليب وعلى مشنقة هذا عظمة الإنسان فالانسان ليس ايه ليس كيانا آليا يمكن يفسر ايه بطريقه إيه آلية أو آليه حتى نكتفي ان شاء الله بهذا القدر بعد البريك باذن الله ناخذ قبل ما ندخل في علم الجمال ناخذ المساله التي وعدتكم فيها مساله نسبيه الاخلاق واطلاقها وكيف نعالجها باذن الله تعالى